ان ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ولا يسير الاكوان ويحكم نظامها الا الرب الذي هو على كل شيء قدير حديثنا عن ربنا سبحانه وتعالى عباده نتقرب الى الله تعالى بها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 هي آخر الاشراط من أمر الدنيا وأول الاشراط المدخلة إلى الآخرة قال أول اشراط الساعة نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت وإذا غشي الرجل المراه فغلب ماءه نزع الولد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 حشر الناس الى ارض المحشر هذا اليوم المفزع المخيف والنار تخرج لا يستطيع احد اطفاءها وهي نار عجيبه ان بات الناس ليلا لم تلتهمهم وتحرقهم كلا بل تبيت معهم تنتظر ثم إذا استيقظوا سارت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 يرى ناقة هزلاء عجفا سنامها كانه قطعة من خشب ومع ذلك يريد ان يشتريها مع عدم اقبال القلوب عليها ولا رغبة النفوس بها لكن لا يوجد غيرها قال فيعرض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 تسوقهم الى ارض بيضاء نقيه كقرصه نقي ليس فيها معلم لاحد كالقرص الخبز الذي صنع ليس فيه اي علامه بل هو نقي وهي ارض منبسطه في الشام تسوقهم الى ارض الشام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 ماض بلبن لقحته ماض بلبن لقحته قد حلب ناقته وحمل لبنها الى بيته فلا يشرب تقوم الساعه عليه قبل ذلك قال ولا تقومن الساعه والرجل يليط حوض ابله يصلح الحوض حوض من حجاره وطين بجانب بئر فهو يستخرج الماء من البئر الى الحوض لتشرب الابل فهو يصلح الحوض ليسقي فيه الماء يسد ثقوبه يصلح شقوقه فبينما هو يصنع ذلك استعدادا ليملأه بالماء لابله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 كيف يحاسبون يسالهم الله تعالى عن ماذا لا بد ان نقف على هذا ايضا بعدما ينتهي العالم